وامر بيت حاول كذي بيت طاغية بيزيد رابع بيت خراب أو بيت إيمان إنايما، بشتингي بحسي ملبيت متأقيفك أو بيت إيمان إناي والقداد ترسى، وهذا وكيه مو قرآن يهودي، وأكتب بشتى بحسي جهنمك كذا بحسي بحاشتك كذا بحسي بحاشتك كذا بحسي بحسي كافر كذا بحسي إيمان داره تابش تينجي، أكذا بحسي وامر وفكر أو إيمان عمل صالح كذا بشتى بحسي وامر وفكر بيت شوية خراب بحسي أهل حاكيه لو ابي سير حاكيه بشي ده اهل بحثي اهل بوطليت والقران هم الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثانيه مثاني يعني شي مثاني اه يعني وقت بحثي اه بحثتك ادبسين وقت تششكه بس جهنم برشي بحسي بهن وقت بحسي جهنم بحسي رحمة أخوك اللي بحسيتش إيش ذاك الآن؟ بحسي عذاب ك؟ رب العالمين أذانا بارشي وبحسي كده من ربه بصرمان نافجيو ناخدها ونافعبوها ده خدها هم قباهو بي هم ترسيد العذاب رب العالمين والجهنم والغضب رب العالمين اللعنت رب العالمين وهم هي في بيتو فيش بيدو بيش بيدو رحمة رب العالمين بيدو وبحشت رب العالمين شون كي عبادات تنشي عبادة رب العالمين ديو نو بتا عبادات هتا أفادو كتدا نبن ايك وحيو تو عبادات يتكيتبو خلاص بي العذاب رب العالمين ترسد عذاب دا يود بياش طماعي ترحمه رب العالمين دا رب العالمين رحمه بتذابات وكتيا بحشت بل هنده يا رب العالمين قلق آية القرآن دا بيبحس كلي وادعوه خوفا وطمعا بتدي وادعوه يعني وعبدوه يعني عباد تراب العبد كم خوفا ترسيت كده عذابه وده ترسيت رب العالمين ده وطمعا وهمو طماعيش هبيدهو كده وبحشته هكذا ملوبي بس ترسى ده عبادات كم بهلاكش هكذا بس ترسى هذه ملوبي ملوبي طماعين ابو ملوبي في بقول كده رحمة ولا زى عبادتكم بس قونا كم هذا ده جهنمي دا ده ها ولكن لدينا اسم رحمه من روح الله الى القوم كافرون كي يبيع في من رحمه الله مني كافر نموذجي بس هموري ويبيع برحمه و ترسنبو اجل هل يجلسون اموذجي بدل ها وادعوه خوفا وطمعا هتود تسير كراست هتود ميني سر حقيقة سر راستية هتود بيأمر بقى إيمان مستقيم الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تبي أمر هذا ترسى رب العالمين إنه في لمن وهي في يا رب العالمين بحشة رب العالمين ما بين هادو كاش تذكرن عبادات من ما بين بهادو خوفا وطمعا رب العالمية ترسي رب العالمية تتعامل مع العمليه مع ترسي مع العمليه مع العمليه مع العمليه مع العمليه مع العمليه مع العمليه مع العمليه في عنبلي صلى الله عليه وسلم مختل صحبك رجاء كيتي الذي في عنبلي صلى الله عليه وسلم وفي عنبلي ومعادي دعات كرم ويه دعات كرم ونا في الله عليه وسلم قلت له تشد وي هو الله عليه وسلم قلت له خذها اسمنا دعاءات قلت يومين بس إحدى دعاءات كم تازلنا يلا بخدت أم باء بحشتة ومن أرض انبهان برساله الله وكتمو قلت له اق سين مع عاذن وتاسوى كتاب معاذي وداعات قالك ايش كان اقد موضان يدريش تاسوى دعانه فيان هم, هم ما أو هم ما هم ترسيد ميلا مش أمعي بودات العالمين كين بتشه بس ما تامعيها هي خوش بيان هي العالمين ما نفد رب العالمين ما بدك إيش ما بدك ما حاشك إيش ما بدك زفت رب العالمين يا بلا من بلا زي هذا أيك الوك سو أيك الوك جماعة تهابن صوفين أواد هم نعبد الله حبا جدام عبادات أربع مئة يوم بس شيء بس خوج بيوان جاء كان أربع مئة مش دام بلو ما بفتح جهنميت جدام عبادتنا كم بيجن وبحشتين جدام بحشت نبي وبيان بنسال الله <però sincer tres nochmal> عليه وسلم قلته دعائتي شبو بو اللهم إن يسألك الجنة وأستجير بك من النار أيكة دعاءك بيعم بيصعوه سمي يعني الله واسام بس حبا له، يعني بحسي او خاندي بحسي وبيت أهلي جهنم من وكله البحثي أهله بحشتلك إن للمتقين مفازا طبعا مش دا أمر بيت متقي متقي أو كأسباب عبادات رب العالمين كن وفرماية رب العالمين الجباجيت كن وجناحه خلديلك هذا أمر بيت متقيها هاجا جناحه كشكال زيتاو بيت كن إن الذين تقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا طبعا مني ناود يا أمر بيت متقي جناحناه ودي جناحه كان جناحة بس يبدي فار قوات قال يديش يا تذكروا زبيروتة تبع سر قناعة البرد و مناوبي ناشد مثلا قناعة كر إيكوديش كات إيكوديش كات الدنيا ما بجد الناف قناعة هذا مروي متاعي زيد تذكروا زيد بيراويه تبع ويتوبيكه ما كي مروي ايه اكسياقك الشارع زاهبي خلاتي وادكاد جرعيده اشتدر السر شارعه اشتدر رابي بس زيد مسيطرة زيد زيد ادار ما كي كشونا زونا بيد واحدة شو دار إنه يتبصر. هذا فرقه فرقه منروف متقي وغير متقي هو ين مثلاً جونا حدو. منروف غير متقي واحد شو ناقضونا حدو إنه يتبصر. ببرد وام بودت تشيد خوي بيت هيلوجي. أما منروف متقي تشيد وفقنا حكر يذكر. جاء هذا متقينا. هذا عبودة رب العالمين كان فرمان ويجيب جد كان خلقنا حديد كان واتجنا حكر زيتة وبيت كان. ملتقى تقوى خبه راستنا خبارزن الشركية خبارزن الكفرية خبارزن بيدعا الگناحة الخرابية خبارزن ظلمية خبارزن هذا هو سرفي هندي بمريد وملتقى بمفازن رب رائع مش ما بوچه هداناي مفازن يعني وفاسره عندك رأيبوتي فوزا و من النار يعني دي خلاص غلل چه خلاص غناقه جهنم وفوز يعني تو تشتكي چشتاك باش بداس خوبه بني وتشتكي خراب لخلاص بوي، فهندش خراب عمي وتمرويد متأقير وجاكيماته كده سخو فوز ذلك الفوز العظيم ذلك الفوز الكبير قرآن ده هاتي، بحسيه شو نباحش ده؟ يقول شو يا خلاص بوي لا غير جهنم؟ ما أبغى تحموش لده خراب لدير كافي، باش جدست بهده، الجراب عين مش ما أبغى كي أخاز وعبد الله بن عباس يعني متنزهاً. متنازه <تصفيق> ها؟ ها سفر يا خوشا، ونيا يا أود يا حاضر شتي خوشي دناي، تشي خوش كيف بي بي بي تدا متنزه. بارب بارب. إن متر دلیل وابه خوشه می‌بینیم. به هنده آوات دیج دلیلش چیه سر وینده؟ کا عبدالله اخن عبدالله بن عباسی عظمین آخده بیاد درسته. دیو چی بودی؟ بودی حدیقه. نو و پارکانه، نو و جه خوشه چی تده نه؟ و حدیقه. حدیقه او دارن. او جه او دار تده بن بنداره معاون و فیق ترابی. و ودار انا دايت فيقي عمو يتلهي هيك الو دوروچيا اه تريا بس هو مش اللي جاي قديه دوتوا انا بلا اه فري اي تري وغيره كيتيا يلا كيف قدرا يا خوشا لكنو كان بجونيا فلان كاسه رزك هي الدرجه هيك ونيا, ونيا ونوركتي اه ايه يعني عم تكتب الرز يعني عم مشتله هي هل تعالى يعني تتعني ال جار كيف يتوزها؟ نوروكا تتعني يراجد رب عميكو تي حدائقا وعنابا يعني حدائقا مو فاق يتده هاي نو همو اعنابا يعني تيوي ال جار يخوشا ويتوزها وكواعب أترابا كواعب بحسي خوريا بحسي وجنوات رب العالمين يحوذر قليم دو أهلي بحشته كواعب بجنوة لوليمات بجنوة كتشا هذا الطازة جهنا سن البلوغ هذا جهنا سن البلوغ وبديش لكواعب چونكي بر ايكل تشته جوانه توايا يا ويك الواش تواكا كچ بامبيجن عالم هسه به اه جوانيو متدره كبحسي سين جوا سينج جوا كواعب ابو كعب اير يلا ناسي اه بزكرا جاد بيجنا واجمكي اشتو جنها كوبيل بي سينغتوات شلائتن <تصفيق> شور بنا ها. اه اما كواعي يعني ايش في افا التازهت شنها وكي واج كي افا التازه بيانا سن البلوغش سينغتوات شلائنا بنا با شورنا بينا با اذا رب العالمين يجوتي بوكينا بوامروفت متاقينة اترابا اتراب يعني عمري واهم دي اي كهامو يعني متساويات في السن يعني هيك جنابيها هيو الدنيا هاي، وهالمرهك اللي إيماندار رجف يا ماتشان حورية أنا، دو حورية له. هاك هيك جنات هذي، ويدو حورية شاب أنا بابناشيا، أنا ب على الأقل شان ده هاي، سيدا. هاي ده هفتيدو بس يكينا، بس يشيدونه، هفتيدو بس يشيدونه. أما بعدها بس عاوزين مش هالمرهك اللي إيماندار رجف يا ماتشان دو حورية هاي، ونعيش تديش هاي هتاملو فيه كله، رب العالمين كده تاملو فيه. وري عادته مروري جاي كامرو في اوي اشكر من بعد ايش تشربه ايش تشرب ما تيجي زركي بسيات ولا لا اوف انا اعرف اه اه سيب لي دليلي من بيستيرون بيستيرون اه اللي دايس دانا تيجي عم ايه وتشدي عمل صار حي الدنيا ياداه لا لا اوف انا اتنيت اه ابقى امس انا والسلام حبيبك ما فيش بجد من كرما غيرن يعني هاد كسر كير ما خوشه لكر دعري. إيه كي عصا جس كلامي كي قصعودنا من إيه كي ظلم من كر. بيناسع صابيبهم. نحن منعرف كير بنينه درج. آخر مندخلت منا كر. شو حركة خلت منا كر. منعرف كير بقى ما خوشه لكر. دعير أبو خليه. إشلون قيامته ده شلي كان؟ آه قوي جدًا في شمار بخو شلي كان؟ آه ليب. كيوب دلته تدريب زورتر شاندها. زود از دوام. چون چن کدام ملغای فکری نه چن کدام خدا علنا هندیش نه. آه دزیدم. جه حس که دنیا بلاغ کده. آه وقتی ای کت عصبی که پنجا کربو شکر. ابرو یروی خوییم بیتم. عال جورا که آبگر خویی اگر مزیده. حکلمه از آن جه حکمی. آه. بحشی ابا عبد العكي عبد العكي عبد العكي عبد العكي عبد العكي عبد العكي عبد العكي عبد ياي جایی که نوای بحاشته دارد چی جنایی خوبی دارد دنیای دارد چه او بید دارد حوزیت عالمی دنیا همه چی طبعا عملیه دارد همه دیگه بو عملیه وندیگه سال عمل انسان نه و طبعا بس بو دیگه دو عدد دو شکل دو جهیله بله آیا دفاع خودجو داین نبی؟ اگر ایکوبیر بو، ایکوب عمل بو، ایکا تجکبو دفاع خودجوییه بسماك جان همون دييك بن يا بخو چكان بخو كي كان ميرسي جبنا شين كتاك ها ميري شندي بوا انا ها ها سي سي هن سي هن سي هن جبنا له همو همو سقد ديي نخوش بيه همو ديش ابنوا هذا عشان الحجه اي بنو بنو سينا بلا همو وكأساً دهاقاً كأساً يعني شيء ما هو جلاكه دي تخون ديا ما شراراً من نفسه رات أول شراراً أو أطوابو أو أبو كأساً كأساً مرساً يعني بردهاد عراقنا كأساً يعني بردهاد عراقنا دهاقاً يعني ممتلئة يعني تبراً إذني غنيني نايا أولي بشاكو شو بأو نبي يعني دلته ونيا وكان عارفته في نواد ناي برا هنديش يا هندي حس كرناه ملوبيا يعني دباه خوي ناي زيادة كم من دباه وبراي جيبيك شيء مثلاً جل جوتشو يد بني داتين دباه وناي كم اش كبيجي إيش دوانيه أو كده هندي دي دخينه وقت الجلاب وظبط صوت ده ده كبعسين ذا كريب كأو بقارنة أهلاب حشته أو برداق أو قارنتوا هندی کیه؟ یه حس کرناویه. نه کم بیب و نه نازلش. جایی که به جهتی ها قنیع نه بعد داغ رو هد فرن. فرن عرقه. طبعا نه که عرق دنیایی نه عالم سرخوش کرد. نه بین کانه خوش لاته. یه نسرم رو بیتیشیم. افسر چه دانی؟ افسر فت نف یا دنیای داغ هم یه تخراب و یه پیس نفر دانی. بله. کیف خود؟ لا يسمعون فيها لغوان أو كأهلي بحاشد أهلي جهنمينا أهل جهنم يخوذيه دنيشي أما أهلي بحاشد كيف أخو؟ حاس كربو خوي دخوي حاس كربا خوي دبا خوي حاس ناك نا لا يسمعون فيها لغوان يعني منو في الناف بحاشد ده هو قال نابي كه أخفنك خراف يا كريش غيبات جبين بزمار ونья طاعن أفش ذا من بيتو قلناه نوب نو بحش ذا ونزعنا ما في صدورهم من خل إخوانا حمد ابن الشيء ذا يقولون حمد واكبرا لدهم فمن بريد ذا يقولون كاس تجر أقفن خالد شو نوب بحش دار الشيا دار السلامة دار السلام يعني كاس أقفن خالد نوب كاس أقفن جنبه كوب كو دلائقي عاجسته لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا Something's frustrating! I couldn't reach anything... I had visions on the idea blockchain How does this one think you are Delivery? よ... What's your reason? The first world is the stricter of the disaster It's a great state Are they in Montgomery? That is it our planet? Hey! I care for a past year These two sails. The first world it's a único nation If not أمد بحشك أغنية و هندك مفسرات لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، يعني وقت عرق وراء بخار كنا كنت؟ أخفنت خراب ويتكريد ناكت جوك عرق طبيعته عرق الدنياية هوية وقت عرق بخار ونية هبو الليلة قد بكره كم بكن دبت مابرين بجيه ميصر أول كم كم وقت سارفوش بي أخفنت خراب كن أخفنت عدم كان. اما يريد اراقه يريد يبي اني انا اخناخه خراب وياكري تو ندروا جزاء من ربك كان هذا يعني مش هذا جزاء جزاء ذاتيه دونا بها ها بعد يعني مقابل عملك عملي جزاء او اشتراك ذاتيه كي مقابل شيء ها مقابل عمليه جزاء من ربك اه واختي رابعا ميغوتي يعني انت اذا الجزاء عملي وايه أو عملوات الدنيا يده كري دي جزاء يعني جزاء چي. مقابلي چيا؟ مقابلي عمل يعني وعملك كري يصالح يعني السبب وعملي راب العملية رب دهه؟ هف كدوه، و هف خوشيّ دنيا نوف بحشت ده ني عطاءً بس هف جزاءة چي هاي؟ زوري وعطاء يد هاي، عطاء او توجتكي بداي اكي بي بمقابل عطاء او توجتكي بداي بمقابل ايكل نوات رب العالمين تشيبو؟ ما خاندي؟ المعطي المعطي يعني دات عالمي دات مخلوقات يدخو بي چه؟ بي برانبر شو برانباري المروفي, المروفي دوخوز نوات يوم مروفي هادنا دوائش او دشكت؟ او داتم بيهند رب العالمين بيهند ام عباداتي بو كينيه چه داتمه؟ يا صحاتي داتمه يا رزقي داتمه يا باراني بومتيني وين ييروح يبوماتين تدري لك نعمته يبتشي ما مليون نعمته رب العالمين بدون شنا بدون مقابل ونبس أم يدته كي يدش يدته كافرها يدته مشترك يدته واه بقصاد رب العالمين يعني رب العالمين هاي عيسى رب العالمين. رب العالمين رب العالمين رب العالمين شدته عطاء عطاء يعني دانا بمقابل جرب العالمين إيش أبغى جزاء وديته يعمله ويه شنو جزاء ده؟ عطا أن كان ده شونك أو جزاء وني أبغى كمربى حسنات كر يدبو مربى كان ده وهي تحسب نا حقيقي درسي إيه كم عمر أربع مية شيء كذي عطا وكذي عطا كان ده وني هتبقى أبى همو كيا وظية رأيك همو عقائى هم بعرفندي يقولي ويا رب عم بجد جزاء عمل ويا جزاء من ربك في جزاء الله عليه وسلم عمل قد <تشو> عمل مروف عمله بسلمان عمل صالح مروي وأنا أعتقد مشتبه حشده يعني مروي هند عملني بيت بيت خلاص حشده رب العالمين في نكات رب العالمين رحمه مروي يا ذا عطاء قلت ولا أنت يا رسول الله قلت يا أبي عم بن خدي رب العالمين الله قالوا رب العالمين من دابو شيتا برحمته او رحمته قالوا رحمته زور من دابتا باتا شبكا اتا بي خلاص مو بيهت ما ناب بحشده خب بيانبس الله سعى الله رب العالمين من, من بي السيد آدم. آدم بس بيانبال سعى الله سلم وانا قولي ويا و بيانبال او ناشد إِنَّا يجب ان يكون هناك يعني من الرحمه والرحمه التي الله هناك افراد من الرحمه التي يكون هناك افراد من الرحمه التي يكون هناك افراد من الرحمه التي يكون هناك افراد من من ومن فرز كريبواك ساد الذين يتقونه يوم ربيت جبا، ربيت متقيبا. الجافة هم عطاء أو زيتر عملي أو زيتر أكى ربعا دتا ملويها هم أو زيادة وربع عالمين دا دتا ملويها بصمام بهندب الجزاء من ربك عطاء جزاء عملي كريبواكلي وهيش تجدش ربعا مزيادة دا ملوي حسابا. يعني بس ملويها. حسابا يعني بس ملويها. حسبنا الله بس يعني كفين الله بس ما. يعني ربعا من بسي ما هكما منو خوبهي فيو يبقيت اولي شوية المرفي هماري بابد حسبوك يعني كيه يعني بسه حسابا يعني بس واه يعني اوني بجي تشتوا يد ناف بحشده يتيا يكيما نا بسي واه كو خلاص ببن افا بي بشنا بحشده و ناف بحش داش ونيا خیر خوشی ببینن بیه به هنده هست بکی ماتی بده انشته کم نفت جیانواده هبی تو بحشتی ربی السماوات والارض اما کی فهمو باشید ده تامل بید متاقی و فجزا و فعطاء اوا ریفبر و خدا عثمانی و و ما بینهما و بید ما بین عاد و عثمانی چه ما بین عاد و عثمانیه؟ جنن انسو طب عمي ساعه شيء 10 ساعه اسمع ها اي شيء دي هاي ما بين عاد عثمانه شو المخلوقات اللي تجي ها فاير هي ثاني اي شيء دي ايش تقول ها ها انا درستها انا ما موتش تصايب تشيري ها ما عمره لا لا جنن انسو كيري عمو بين عاد عثمانه عامر مس عادي. يا وملوكات الكيرة، السر عثماني. سبت. أما ما بين عاد وعثمان وونيا، هناك ملوكات هين، الكيرة. ها بالكى ما بين عاد وعثمان وبينه بشر. اما ونيات هم ما بين عاد وعثمان وونيا. بين عاد هيف. يا ما بين عاد وعثمان دا، يد بين عاد وعثمان دا. عندك مخلوقات دي ابش يعني ابد ما بين عاد عثمان وجده همو كي ريوت بشولبا رب العالمين الرحمن اد قال هند ايش كيا اه يا رحمه رحمه وي قالك مواظنه وقالك وزوره اد ك هو حسبناك انت وقت قلت يا ربي السماوات والارض وما بينهما يعني عاد عثمان همو يدسويده او مالك هوا او ري وبرد اد كسبت ايش عشر دنيا ده هر كسه كي قالك ده صاداته لشنه تي ظلمات كات زيد روايات كات من يعرف جوره هيد بيتا ونيا مدير دائره كي منعرف شت كات منعرف ظلمات كات منعرف خرابيات كات منعرف كيبر اللادي منعرف شت كي جوره كمل بيتا ونيا مدير عام أو كمل بيتا وزير أو كمل بيتا رئيس الدولة كي ونيا أغلب اللي هو خرابه بكاس هو حسب هناك كات خراب العالمين ونيا أفتش تهم ويداسيدا وحاشة شد اللادي هبي ظلم وخراب الجلبة دا الصحنا توه مازن دسي دا شي يا يشي دوار الرحمن لا هنده الرحمن على العرش استوى اربع اميني واكتبع سخوش كلي وداي سر عرشي اربع سيچي نا مخيا غدي راح نغوتي الله على العرش استوى بكاس هو هم رحمة بند ربعامي رجبة الرحماني لا يملكون منه خطابة رج قيامته كده ما بحسي قيامته لا يملكون منه خطابة كاس نشة شو كانت كاس نشة ما ترسيت رب العالمين دا وترسيت ويروجا لا يملكون منه خطابة. يوم يقوم الروح بحث قيامته كده حاضر وقت حساب ديال خلكي ذا جبريل الروح يعني جبريل قل نزله روح القدسي هذا الروح بعس جبريل والملائكة صفا وملائكة هم رئيس رئيسا دراوس رجع قيامات وقت حساب ديال خلكي ذا لا يتكلمون ملائكة إيش نا شنا كان <تصفيق> يوم لا تكلم نفس إلا بإذنه رجع قيامات كاس ناشت شو نمروف ونكي ونمالكت يلا هتربه عمي شنكت العالمين عمي اذننادا من اذن الله الرحمن يلا هكا رحمني ورب العالمين اذن دويكي هنجي لكت هنجي دوركي هايدي شفعتكا ايمان his man, how did he Big Ten? He told my dad to give up Kristin, he didn't give up his faithful himself yet. He told me진 he was شومه pantry! Drawing his الغ What happened? V being in the royal house, the resurrection poor dressing him. People said, how ريره هو そんな風にしないでよ عمو عمو عالم يهمني دبتويره رابي رجع فيها متى رابي توكني بيشينتك بكنا سوره ها ايوه سار جهنم جسر سار جهنم وجدونا بعد جميل اوه قصص هاي يومه ما في شيء ابغى اشتي اوه ابغى اخير يا ابغى اخير يا مفتاح حساباتك ما تفتح إلا من أذن له الرحمن إلا كي رحمن أذنوا إيه كي بدال شو الدنيا دا كيف أخوين عالجوا حنا تكلم كي, كي؟ هذا السلام أما رجاء لا يتكلمون كسنا عظي لا يملكون منه خطابا نمروف نملائكة كسناش تبكى ناشت, ناشت معظي إلا من أذن له الرحمن إلا كربر عالمي أذن بلتي. من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعني لا أحد يشفع من دهو فكس مجموعة خيامتين أشي الشفاعة إلا إلا يتقرر بالعامل كبكت إذنه بلاده وقال صوابا وتي بيها كبكت أو إذنه داته كبكت وقوم بسا أوه الدنياري ده چكوتي صوابا يعني حقا أوه الدنياري ده وقال يعني جود بيد دنياري كان صوابا كنجي إذن دي من هذا كماله اللي بيها من الله عليه وسلم ورجقيها ما تكون من شفاعات الجد. كان جي إذا ربع اثنين ده هكذا الله أكاس... حل... أهلي أهلي بس من من شلك ناك بس من جونا حيتكلين. سر وجن صوابا هم اوي شفاعات تكتفى اخفنا حق وراس بيجيد وجود بالدنياية و هم شفاعات بو تيتاكرن تفى اي كلوا كسبت اوي دنياية ده اهل التوحيدة بيشترك ناكر بي شونك اما مشركة رب العامل تشت بيجيد فما تنفعهم شفاعة الشافعين الشفاعات بو وفايدنات هذه الشفاعات نايت ورجا قيامات ابو فانها هالنوية تاكرن وراب العامل ذلك اليوم الحق وراب دي مايك وصوراتج وما بتغير او رجاكا حقا يراستا دهت فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا جاءوك كاسي الدنيا دنيويدا في وقت شبكات ريكا كي بقري كالربي خوخو الشبكات ورازي بكات اشتسار ويريكي او اشتفلوا الوقت الرجاق اما اشتفلوا يا رب العالمين ابر اياكي سبيب اشتالوا ورب العالمين قدر روي بقري اتخذ الى ربه مآبا يعني مرجعا يعني بخور دنيويدا ويريكي بقري اوى إيمان برجاء قيامة بنيل عمل صارح كذ، ذي رجاء قيامة اشتلاه ربه عالمين ربع عمين، حمد خلاص جاء في يقول اتخذ الى ربه، اللي بخواره كي جريت، رك الدنيا هذا، أو من روي بعد، برف رب العالمين بعد، ربها حاشد بعد، يعني مرجعا يعني ما رازبينا ان عذابا قريبا ابوها مش انا ما عم قلت لك انا كمان يعني ما قلت سوى هذا ما بيجينا يقول ابوهم دليل ما بقولوا ان صار ديكاروجا قيامته هي يا حقا يا راستا في وما مشكر بيجوا يقولوا شو قاعد عمو عمل صالح لكن عذابك انه يجي هي دي جحا عذاب الدنيا يا ابد جحا يا كريم يا قيامتي هذا عذابك نسيته جرام العالمين وقت البعثه قيامتك ايش تفصفه يا ودتي نرجاك الله افعل ما ابي يا يعني يا ودتي فلا تستعجل يا ودتي ابا رجاء قيامتي هات بوچون ويا ونزيكا فلا تستعجل يعني شنو كان يعني عجلنا كان نبجن ابو اما مش نهد يا ماده مرشتك بيت ينزيك اراشد يقول ان انذرناكم امام ما ترسو عند ام بيجنا كان ايماننا ان هنا عقوبتان عذابكم ينزيكش بونده يوم ينظر المرء ما قدمت يده غير رجا قيامه هر اي دتي درا بتوا شو دلتانيه شو مال دلتانيه خزم دلتانيه برادر دلتانيه بازني تش بيني ولادي و او شو تبدا تفكري أو عملية تدسخوا كري يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء رجاء قيامته عمو كاسك وقتا تشلاء يا رب العالمين ده چه بيني؟ أو عملية خوب تنه ده بيني إذا شكوتي يَوما ينظر المرء وما قدمت يده ويرجو دي ساحكي هكتب أخودي ساحكي عملية خوب تدسخوا كري و هنجي ونيا مروف دي حسكت أوه مروف باشي كري دي حسكت هشتو باشي كربو أوه خرابي كري هدو دست خودة دخونت دلقال ده دبجت خوزي ما خرابي ناكر بو اس فايد امرو بدانا دات رب العالمين نو كبومت بيجي دام دنية دا بو خو عمل اخو باش كاين و ساح كاين كاو تششول ام كاين ويقول الكافر وي روج امرو ده كافر او ايمان ناينك روجا قيمة تيام بحرش ده كدية دخو دكو تيام ايمان اي بنام يا ليتني كنت و ترابا دبجت خوزي اس شبو ما خوزي اس آغ بو ما خوزي اس آغ بو چونکی اصل به چی چیه ودیا چیه که آخه یه جد از آبوم ما چی نبودم هر عودی دنیای دست چی نبودم؟ آبی ای یه دوی خوزی از آغ ما, ما, ما معنوای کافر و جامعه ماته وقتی خوزی از مریم ببیم آخ خودی اش نهدم و ببشیدی سخن نبودم چونکی آجسته بود من هدیه بودن و این باری به نهی در کفچه و در کف و راست بنابراین هر سخن نموند ما پشتی بس ونيا نا ونيا شوف هذا من هذا يا سي تفسيره يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا وحكي كافر بينن وأنت ما قلتي الوحوش الحوش حيوانات حيواناتها مخلوطة هادنا كم كن وحاق أي زالم الكي على المظلوم المقصود مبارك فعالمي تدش بيشتى حيواناته هما بس كونوا ترابا بابنا أخ مختهود بينت من ذي ريش خذي عيش شلابين، آخذي عيش وكي حيوان عيش لابوما، آخذي عيش حيوان لبوما، ده نوكي شو وقت الذين كفروا يتمتعون كما تأكل الأعوام، نظامك أبو شو واتينا الدنيا هذا هدفه هو كل الدنيا نظام قرابة عميل بوشج شيء كرينا قرابة عميل شافر جنّي عمتها بوتين تأخاري أو انهم الا كالانعام بل هم اضلال رويا بسمات يا زان الدنيا رب العالمين مشتاكي يا شيكلي وشكرين يا رب العالمين بماذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على خير خلق محمد مولاه وسيدي